بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام بالغمامي محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله إن قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله الشباب قد تأنث فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنث أمرهم لا يرضي الله الشباب قد تأنف فالمذكر كالمؤنث. إذا قلت فلا أحنف أمرهم لا يرضي الله النساء كاسيات في الحياء تاركات كسيات عريات آه آه ألف آه والنساء كاسيات في الحياء تاركات كسيات عريات آه آه ألف آه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 لجهنم هذا لا يروه مسلم مؤمن حقا بالله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يروه مسلم مؤمن حقا بالله حقا قدم خطوات اللي جهنم هذا لا يروه مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا مسلم مؤمن حقا بالله هذا لا مسلم مؤمن حقا بالله